اللهم من اجمل الابتلاءات الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات يمرى يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون ومدودون في الحافرا أئذا كنا عظاما نقرا قالوا تلك إذا كروة خاسرا فإنما هي سجرة واحدا فإذا هم بالساهرا هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا اذهب إلى فرعون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 وشد خلقا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها علىكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم تذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن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 كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحا من أجمل التلاوات جوال الخير أعطاء متجدد